تاريخ سلام عليكم في نهايه عام الف وتسعمائه وثمانيه وتسعين قاد أ ح د الضباط الكبار في جهاز الاستخبارات ا ل ر و س ي ة ا ل ف ي د ر ا ل ي ة فريقا مكونا من أ ر ب ع ة من كبار الضباط في ذلك الجهاز ليصرح لوكالة ل ا أ ن بعد ا الروسية انترفاكس ء مؤتمر صحفي تصريحات خطيرة في صحفي ن تفاصيل ف ا س وعمليات ق ذلك ر متورط كبير ة من بها ا عدد م س الروس ؤ و ل ل ي ن بعد ذ المؤتمر الصحفي قام رئيس الاستخبارات ا ل ر و س ي ة في ذلك الوقت فلاديمير بوتين بفصل هؤلاء الضباط وتجريدهم من رتبهم يتم الذي الوحيد ي تلك المجموعة من إلقاء القبض على قائد تلك المجموعة الذي كان ب ن هذا م ا ل ي تجرأ وجهه على كشف ه ذ الرجل كان ب ر ت ب ة ل و ف ت ن ا ن د كولونيل واسمه اللفتناند و كولونيل أ ل ك س ا ن د ر ليتفينينكو وهو ضابط في جهاز الاستخبارات الروسيه ة FSB Federal Security Service عمل منذ ن ا الثمانينات من القرن الماضي ي ة من مع جهاز الاستخبارات السوفيتي ك جي بي ثم تدرج في مناصب الاستخبارات ا ل ر و س ي ة التي ورثت سابقتها ا ل س و ف ي ت ي ة حتى تمت ترقيته عام 1997 إ ل ى قسم التحليل وقمع الجماعات ا ل إ ج ر ا م ي ة ا ل م ن ظ م ة التابع للمخابرات ا ل ر و س ي ة وحصل هناك على لقب ضابط عمليات من ا ل د ر ج ة ا ل ر ف ي ع ة ونائب رئيس القسم الذي يطلق عليه و بعد سجنه إ ث ر قيادته لذلك المؤتمر ا ل صحفي الشهير أ ط ل ق س ر ا ح أ ل ا ك س ا ن د ر ليتفينينكو عام 1999 بعد أ ن أ ج ب ر ا على توقيع و ث ي ق ة تمنعه من م غ ا د ر ة ا ل أ ر ا ض ي ا ل ر و س ي ة ولكن ليتفينينكو استطاع بما يملكه من خ ب ر ة ا س ت خ ب ا ر ا ت ي ة من الهروب من روسيا ب ر ف ق ة عائلته في أ ك ت و ب ر من عام 2000، ليستقر بعدها كلاجئ سياسي في بريطانيا بعدها وفي بريطانيا كشف هذا الضابط الروسي عن معلومات ا س ت خ ب ا ر ا ت ي ة خ ط ي ر ة تورط ث ب ت ت المخابرات ا ل ر و س ي ة بعمليات تفجير في روسيا نفسها ليتم إلصاقها ل ا ب ث ومن ا ا ر ل س ل م ي في الشيشان ومن ثم تبرير جرائم روسيا في الشيشان ليدفينينكو أيضا في بريطانيا عن كانت أسماء المفاجأة لجواسيس تستخدمهم روسيا ا ل ك بعد ر شهير ى أن لأحد من بينهم اسم الجواسيس ا ل ر ب الذين ي ن تم ت ج ه م منذ زمان طويل ليعمل طويل كجسوس روسي بعد تلك المعلومات ا ل س ر ي ة التي كشف عنها تمت دعوه الكسندر ل ي ت ف ن ي ن ك و من قبل زميلين سابقين عملا في الاستخبارات ا ل س و ف ي ت ي ة معه هما ديمتري وأندراي كوفتون ليحتسي و و و ف وذلك ل ي معهما ل ي ت ف ي ن ك و كوبا من الشاي وما أ ن ف ر ليتفينينكو من ا ل م ق ا ب ل ة ووصل إ ل ى بيته حتى أ ح س ب أ ع ر ا ض غ ر ي ب ة تسريف جسده تم حمله على إثرها إلى أحد مستشفيات حتى ليتفينينكو حمله العاصمة وما أيام أحد على إلى البريطانية لندن وما هي إلا أيام حتى أخذ يشعر بالذبول إثرها هي يشعر شيئا فشيئا أخذ بعد أ ن تساقط شعره وعندما ض م ح ل جسده، و أ ح س ليتفينينكو باقتراب أ ج ل ه طلب م ق ا ب ل ة أ ب ي ه ليخبره بوصيته العجيبه ة الوصية التي تعجب م ن ا والده. فما الذي حصل مع أليكساندر ليتفينينكو يتحول حصل بالضبط لكي هامدة؟ مع إلى جثة هامدة؟ ومن هو ذلك العربي الذي عمل كجاسوس روسي منذ سنوات ط و ي ل ة وما هي ا ل و ص ي ة التي ع ج ي ب ة ا ل قالها ل د ف ن ي ن ك و ل أ ب ي ه وهو على فراش الموت مرحما بكم هذا الترباني يحييكم في الحلقة الثالثة عشر من برنامج العظماء المئة المهمة الترباني عشر الحلقة الحلقة هذا جهاد الثالث للغاية هذه في وفي سنحاول الكشف عن أ س ر ا ر قد تساعدنا على فهم كثير من ا ل أ م و ر التي تجري من حولنا خ ا ص ة في السنوات ا ل أ خ ي ر ة لذا ف إ ن هذه ا ل ح ل ق ة هي من أ ه م الحلقات في هذه ا ل س ل س ل ة من البرنامج ب ا ل ن س ي ه لبقيه قصه الكسندر ليتفينينكو ساقصها في ن ه ا ي ة هذه ا ل ح ل ق ة إ ن شاء الله ل س ب ب س أ ذ ك ر ه لاحقا بعد أن قصة عظيمنا لهذه الحلقة وهو الصحابي الكبير بن عظيمنا عنه أن أوذيف اليمان الصارضة الحلقة لهذه الله قصة رضي أرضاه وهو ولكن قبل أ ن نصبر أ غ و ا ر ق ص ة هذا البطل س أ ج ي ب عن سؤال تركته معلقا في ا ل ح ل ق ة ا ل م ا ض ي ة التي تحدثنا فيها عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ؤ ل ؤ ة ا ل ص ح ا ب ة خبيب بن عدي رضي الله عنه و ا ر ض ا ه فكما علمنا في ا ل ح ل ق ة ا ل م ا ض ي ة أ ن الكفار عندما غدروا بخبيب وقرروا قتله طلب خبيب منهم موسا ليحلق شاره وبينما خبيب يحمل الموس أ ت اللافت ا ل ك ا الذين ر يريدون ق للانتباه ذلك ل ل ط ف ل ذلك الطفل انتقاما من هؤلاء القوم الذين غدروا به. إلا أنه بدلا من غدروا الذين ه إ ل أ ن ب د ل ان م أن أخذ يقوم ي بذلك ل الرسول ط ف اللافت ل للانتباه ل ا أن محمد صلى الله عليه وسلم عندما علم ب ق ص ة خبيب لم يعلق ويقول أن خ بل ي ينبغي ب كان ع ي يهدد ه أن بقتل ان ل ل ط ف لكي يحرر ف س ه و ط الرسول م ا ا أن ل سكت الرسول ذلك عن عمله إن بل فهو يوافق خبيب فيما خبيب صلى الله عليه وسلم خلال ثلاث وستين سنه ة في ي ح ا ت ك لم ه ا ل يقتل طفلا واحدا أ و حتى أ م ر بقتل طفل إ ذ ن فقتل ا ل أ ط ف ا ل في ا ل إ س ل ا م لا يجوز ولكن ف ق ا م وسلم ا الله الله قرره رسول الله صلى الله عليه و صلى ل ظهر في السنوات ا ل أ خ ي ر ة فكر جديد يشرع قتل أطفال غير المسلمين المسلمين قتل انتقاما من قتل أطفال أطفال من هذا الفكر ت ب ن ه تنظيم عالمي أ ط ل ق عليه تنظيم القاعده ة ذ ا التنظيم كان بمثابة التنظيم الأم لعدة تنظيمات انشقت منهم أو تبنت نهجه لعل أبرزها في السنوات الأخيرة لعدة لعل تبنت منهم نهجه من في أو تبعت ن تنظيم ظ ي الإسلامية في العراق والشام والذي غير الإسلامية، ي م والشام، اسمه مؤخراً إلى تنظيم الدولة الإسلامية أو داعش كما الدولة العراق الدولة داعش إلى أو ح ل ب ض أن يسميه، ليس المهم ل ا س م ي اسلوبا ل التنظيمات التي تنتهج فكرة القاعدة م م ه هذه تنتهج أن أ تبعت فكرة ً جديدا ً في القتال لم يعرفه المسلمون خلال أ ك ث ر من أ ل ف و أ ر ب ع م ا ئ ة عام من ن ش أ ة ا ل د ع و ة ا ل م ح م د ي ة هذا ا ل أ س ل و ب هو أسلوب يبرر قتل ا ل أ ط ف ا ل والمدنيين الذين ينتسبون لدول يحاربها هذا التنظيم ومبرر القاعدة وداعش ومن معها أن جيوش تلك الدول تقتل المدنيين المسلمين في أثناء قصفها الجوي والأرضي أو تدعم إسرائيل في قتلها للمسلمين في غزة مثلاً. وهذا معها المدنيين المسلمين تدعم للمسلمين مثلا أمر أمريكا مؤخرا الأمريكية بل الاستخبارات إسرائيل اعترفت القاعدة أثناء قصفها قتلها الحقيقة لا جهاز تلك تقتل على أحد غزة أن أمريكا اعترفت مؤخراً إن أن في في في في يقفى CIA ارتكب فضائع وعمليات تعذيب مرعبة. ولكن ع م ي تعذيب ا ت مرعبة و ل الشيء الخطير في ا ل أ م ر أ ن ا ل ق ا ع د ة جاءت بمنهاج جديد لم يكن موجودا في ا ل إ س ل ا م عبر تاريخه هذا المنهاج هو الرد بالمثل حتى لو كان الرد يخالف ما قام به الرسول و ا ل ص ح ا ب ة والمسلمين والمسلمون عبر تاريخهم وحتى ولو كان ما يقومون به يخالف قواعد الحرب والتي تحدد أ خ ل ا ق القتال في ا ل إ س ل ا م لذلك أ ج ا ز و ا تفجير الطائرات مثلا التي رح ضحيتها رح مئات المدنيين من الركاب ومبررهم اختاروا بوش، والسؤال عرفوا بوش؟ وحتى لو بوش، عرفوا انتخبوه أنهم للإسلام، من من أنهم المسلمين؟ انتخب انتخب الرئيس الطائرة الطائرة الرئيس يريد هنا لأنه في كيف في في كيف الذي يكن ذلك كل كل قتل كان كان أن عداء وماذا ا عن ل أ ط فنحن ا ا ل ل ذ ي لا يعلمون من هو أبوش أصلا؟ وماذا عن المسلمين الذين كانوا في الطائرة؟ بل ماذا عن غير المسلمين الأبرية الذين كانوا في الطائرة؟ لماذا قتلهم؟ هل قام الرسول صلى الله عليه وسلم المنهج؟ وماذا كانوا ماذا كانوا قام باتباع هذا في غير في يتم عن عن من هو أبوش ن ف نعلم مثلا عبر قراءتنا ل ل س ي ر ة أ ن ملك النصارى في الشام قام بقتل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرغم من أ ن الرسل لا تقتل هل سمعتم بعد تلك الحادثة سمعتم بعد أن الجميل ر س و ل والقاعدة في قصه خبيب التي استعرضناها في الحلقه الماضيه ة أ ن ا الإشكالية تحتوي حل على هذه ف ل ق د و ج د ا ل م س ل م و ن شخصا ي ن ت م ي ل ل ل ق ب ي ي ت ن ان ل ت ي الرسول م م وتسليمهم س ل ي ن غ د ا للكفار يعني بعرف هذه الأيام ينتمي للدولة التي ا للدولة تقتل ل بعرف يعني ينتمي هذه م ل لذلك قام الصحابة بقتل ذلك الشخص الجميل ل م قام ي ن أن ا ر س صلى الله عليه وسلم عندما علم بذلك لم يوافق ا ل ص ح ا ب ة الذين قاموا بذلك وقام بتخطيئهم ب ل إ ن ا ل رسول صلى الله عليه وسلم ق ا م بجمع ا ل أ م و ا ل لدفعها ك د ي ة ل أ ه ل ذ لك ا لك ا ف ر ا ل ذ ي ي ن ت م ي ل ل د و ل ة ا ل ت ي ق ا م ت ب ق ت ل ا ل م س ل م ي ن و ا ض ع ا ب ذ لك ق ا ع د ة مهمة أ ن ه ل ا ي ج و ز في ا ل إ س ل ا م ق ت ل ا ل ن ا س ع ل ى ه و يكون لك ان ي و ك ان و ا ي ن ت م و ن إ ل ى د و ل ة ت ق و م ج ي و ش ه ا ب يكون ل ا ل م س ل م ي ن ا ل م د ن ي ي ن ل ي ل ان ي ن ل ا ر م ث ا ل آخر ا ل خ ل ي ف ة البطل الذي س ن أ ت ي على قصته قريبا ً سليم ا ل أ و ل وهو أ ب و سليمان القانوني عندما ر أ ى ه ذ ا الخليفة كيف يقوم المسيحيون الكاثوليك بقتل المسلمين المدنيين ا ل أ و ر و ب ي ي ن وتعذيبهم وقتل أ ط ف ا ل ه م ونسائهم في أ ق ب ي ة الكنائس ا ل م ظ ل م ة في محاكم التفتيش في إ س ب ا ن ي ا قرر ه ذ ان الخليفة أ يطرد جميع المسيحيين من كل البلدان ا ل إ س ل ا م ي ة انتقاماً للمسلمين الأوروبيين. الا ن ت ق ا ا م ل ل م م س ي ن ل ل أ و و ر ب ي ي ن إ ان أ مفتي ا ل خ ل ا ف ة الاسلاميه إ س ل م ي شيخ ة ا ل إ ز ب ل علي مالي ي أ ن د قال ل ل خ ل ي ف ة بكل وضوح أ ن ذلك لا يجوز في ا ل إ س ل ا م و أ ن ا ل إ س ل ا م الذي تعلمناه من الرسول لا يجيز قتل الناس بسبب أ ف ع ا ل ارتكبها غيرهم فتقبل خليفة ل ا م سليم م ن س ل ي ا ل أ و ل بكل رحابه الصدر رأي المفتي. بالرغم ا من أنه ي خ ل ف عاطفته ا ت ل ي ترى قتل مفتديار الأبرياء أمام عينيه بعد أن قال المسلمين له ديار الإسلامية أننا بكل بساطة لسنا مثلهم أمام أننا بساطة عينيه أن ن بعد حلقه ن س ن ا ا مثل أولئك ل ت ننتمي ل لدين نحن م ا س اليوم إ س ل ا م و ف حلقة ل ا ي سيكون عرضنا مختلفا بعض الشيء عن ا ل ح ل ق ة ا ل م ا ض ي ة ف سنستعرض بعض المواقف التي مر بها عظيمنا الكبير الصحابي الجليل حذيفه بن اليمان رضي الله عنه أرضاه ونقارن تلك المواقف بما تقوم به تلك التنظيمات لكي نفهم جيدا كيف كان الرسول و أ ص ح ا ب ه يتصرفون في بعض المواقف التي قد تمر علينا ولكن لفهم الموضوع بشكل أ ك ب ر نريد ب د ا ي ة أ ن ن أ خ ذ ل م ح ة ب س ي ط ة عن ا ل ق ا ع د ة على ا ل ر غ م من أن ا ل ق ا ع د ة ا ل آ ن ليست بذلك ا ل ت أ ث ي ر الكبير فلقد حل محلها تنظيم ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة داعش ولقد اخترت القاعدة لأنها تعتبر الحركة الأم التي انبثقت منها كل التنظيمات التي انبثقت اخترت منها تعتبر تبنت فكرة هذه ا لكي ح ل ق ة س ي و ن عرضنا مختلفاً بعض مختلفا ا ل ش ء ع نفهم الحلقات الماضية ي ا ا سنستعرض بعض ل و ا التي مر بها عظيمنا الصحابي ا ق ف ل مر جيدا ل ل اليمان رضي الله عنه أرضاه. لنقارنها بتصرفات تلك التنظيمات لكي حذيف رضي ي بتصرفات نفهم بن عنه أرضاه ج كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته العظام يتصرفون في مواقف م ش ا ب ه ة فنحن في هذا البرنامج ن هذا لا ر ي د ع ر ض ا ل أجل ت ت ا ر ي خ فقط من أجل أن ن س ل ب ه فدراسة ا ل تاريخ ليست من أجل من الرسول س د القصصي و ح ب فنحن نفهم ندرس حاضرنا التاريخ لكي ن ن ب به ب ي م س ت ق ن ا ودراسة تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ا ل أ ج ل ا ء من أ ه م الدراسات ا ل ت ا ر ي خ ي ة و ذ ل ك ل أ ن ن ا لا نتعلم منها ماضينا وحسب بل نتعلم منها ديننا لكي نرى كيف ت ص ر ف و هم في مثل تلك المواقف ونكون بالتالي ملزمين شرعا باتباع نهج الرسول والصحابة وليس ا ص ح ا ب ة و ل نهجا آ خ ر ا يخالف نهج هؤلاء ولكن قبل كل شيء نريد ب د ا ي ة أ ن ن أ خ ذ ل م ح ة ب س ي ط ة عن نهج تنظيم ا ل ق ا ع د ة ا ل ب د ا ي ة كانت في عام الف وتسعمائه وخمسه واربعين مع انتهاء الحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل ث ا ن ي ة في ذلك الوقت انقسم العالم إ ل ى معسكرين شيوعي ب ق ي ا د ة الاتحاد السوفيتي و ر أ س مالي ب ق ي ا د ة الولايات ا ل م ت ح د ة ا ل أ أ م م ر ر ي ي ي ك ك ة ا أصبحت ع ا م أول أن دولة نووية بعد م ر ي ن ن ت ي هيروشيما و ا ا ز ك ي بالقنبلة النووية بعد ذلك سرع الاتحاد السوفيتي بصنع قنبله ت ا ل ن و و ي ة و أ ل ق ى عام 1949 في ص ح ر الف ء كانسيخستان، أ و قنبلة نووية و س ي ي لكي ي ت ة ك و ن ا ا ل ت ح ا د ا ل س و ف ي ت ي نداً لأمريكا. و م ن ذ ذلك ا ل ت ا ر ي خ أدرك كلا ل ا ب ل د ي ن أنهما إذا دخلا في ح ر ب ب م ا ش ر ة س ي ب ي د ا ن بعضهم ا ل ب ع ض ب ا ل ق ن ا ب ل ا ل ن و و ي ة ف ب د أ ت ح ق ب ة ت ا ر ي خ ي ة استمرت حتى سقوط جدار برلين ن بين كانت البلدين أنظمة نفس النهج. بينما عام بدعم تتبع فدعمت دعمت الحقبة التاريخية اسمها الحرب الباردة. هذه الحرب التي قامت بين أمريكا والاتحاد السوفيتي كانت غير مباشرة. فقام البلدين بدعم أنظمة تتبع نفس النهج. فدعمت روسيا مثلا كوبا. بينما دعمت أمريكا ا ا 1989. هذه هذه كل ت غير ي و في حين أ ش ع ل البلدان حروبا أ ه ل ي ة في كوريا ليتم تقسيمها إ ل ى ش م ا ل ي ة ش ي و ع ي ة و ج ن و ب ي ة ر أ س م ا ل ي ة وصارت ع د ة دول مركزا للحرب البارده ة من أ م فيتنام عام ليدعم النظام أمريكا مباشر فدعمت الولايات المتحدة الأمريكية تلك حتى أفغانستان لتقرر تخوض الولايات الدول الروس الشيوعي الحرب ولكن جاء في طريق غير أن عن 1979 المجاهدين الأفغان وشجعت على ه ج ر ة العرب إ ل ى أ ف غ ا ن س ت ا ن فسافر آ ل ا ف العرب بتشجيع عربي رسمي إ ل ى أ ف غ ا ن س ت ا ن على الرغم من أ ن ا ل أ ف غ ا ن أ ن ف س ه م لم يكونوا ب ح ا ج ة إ ل ى رجال فقامت أمريكا بدعم المقاتلين الأفغان في المقاتلين الوقت المقاتلين أمريكا والعرب بجميع أنواع الأسلحة أمريكا في ذلك الوقت كانت تسمي المقاتلين بالمجاهدين حتى أن السينما الأمريكية بدعم بجميع تسمي حتى أن ذلك قامت بتجيع المجاهدين بتجيع في عدة أفلام أ ن تلك ج ت ه ا في ذ الحرب و ستالوني رامبو ق ت لعل فيلم سيلفيسر الشهير ثلاثة من أبرزها ي ث كان ا م و متطوعاً مع المجاهدين. المهم في الفيلم في المجاهدين ذلك المهم تلك ل ا مع ح ر برز ب شاب سعودي من أ ص ل حضرمي يمني اسمه أ س ا م فمن ة بن بن لادن لادن؟ هو أ س ا م ة بن لادن, أسامة بن لادن كان ينتمي ل أ س ر ة ث ر ي ة تعمل بالمقاولات هاجر أ ب و ه محمد بن لادن من اليمن إ ل ى الحجاز ليعمل حمالا في ميناء ج د ة قبل أ ن يصبح من أ غ ن ى أ غ ن ي ا ء ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة مستعينا بعلاقته ا ل ط ي ب ة بالملك فيصل رحمه الله الذي أ و ك ل إ ل ي ه بناء الاستثمارات ا ل ك ب ي ر ة في ا ل م م ل ك ة في ف ت ر ة ما بعد النفط حيث كان محمد بن لادن ب م ث ا ب ة وزير ا ل إ ن ش ا ء ا ت في ا ل م م ل ك ة ليجد أ س ا م ة بن لادن ا ليجد ذ كان يبلغ من العمر في ذلك العمر الوقت العاشر من من يبلغ في ي ل عمره ليجد نفسه وقد أ ص ب ح من أ ث ر ى ا ل أ ث ر ي ا ء بعد حصوله على نصيبه من تركه ة أ ب ي وفي ع ا م حينما 1979 ح اشتعلت ل ر ب ف ي أفغانستان أسامة قام الشاب أسامة بن لادن بن بجمع التبرعات للجهاد ا ل أ ف غ ا ن ي بل وسافر بنفسه للقتال في ج ب ه ة الجهاد كل من تعامل مع أسامة بن لادن في ذلك كبير يكن تعامل لادن الوقت لاحظ أمرين اثنين الأمر الأول أن هذا الشاب لديه حب كبير للإسلام والمسلمين أما الأمر الثاني وهو الأمر الخطير فقد لاحظ من تعامل مع بن لادن أن هذا الشاب لم يكن لديه علم من مع أسامة أمرين أما من مع بن اثنين أن بن أن شرعي هذا هذا حب فقد في وهو وعندما ذ ل لأن دراسة بن لادن لم ك تكن شرعية من الأساس بل إن بن دراسة ر ش ي ة م الأساس، ا بل ل بن إن ن درس في ج ا ع ة ل ل م ك عبد اوشكت ل الاقتصاد، التقارير نال الهندسة المدنية ع بعض عام ز ز ي في فيما في جدة مادة تتحدث شهادة أنه 1979. ع ن د م ا أ و الحرب في افغانستان على نهايتها كان و ن بن ل د في أفغانستان تنظيما خاصا ا ا م ب ل ج هذا د ي ن كان العرام، ه التنظيم ن و ا ة لتنظيم ا ل ق ا ع د ة وفي تلك ا ل ف ت ر ة حاول فريقان من الناس استقطاب هذا الشاب الثري فريق أ و ل من المعتدلين الذين يملكون العلم الشرعي كان على ر أ س ه م الشيخ عبدالله عزام الذي كان قائد المجاهدين العرب في أ ف غ ا ن س ت ا ن وكان م ح ب ب و الشيخ جدا ا من م ج ا العرب والأفغان سواء وكان ا ه د حد ي ن على ل عبدالله عزام يرفض أ ن يستقل العرب عن إ خ و ت ه م ا ل أ ف غ ا ن الشيخ عبدالله عزام كان يمتلك من العلم الشرعي الشيء الكثير فقد حصل هذا الشيخ الفلسطيني على ش ه ا د ة الماجستير في اصول الفقه بتقدير جيد جدا من ج ا م ع ة ا ل أ ز ه ر قبل أ ن يحصل على ش ه ا د ة الدكتوراه في اصول الفقه من نفس ا ل ج ا م ع ة بقيادة الفريق الآخر الذي كان أكثر تطرفا والذي كان يفتقد للعلم الشرعي كان للعلم يفتقد أكثر مصري طبيب اسمه الدكتور س م ه ا أيمن الضوهري. ايمن ل و ا ه ر ي الظواهري كان مسجونا في سجون مصر ولكنه ب ط ر ي ق ة ع ج ي ب ة أ ط ل ق سراحه ليكون ضمن المجاهدين ا ل أ ف غ ا ن والدكتور ايمن الظواهري لم يكن يمتلك من العلم الشرعي أ ي شيء وفريقه ا لم ذ ي كان ع ه لم يبرز منه أ ي عالم في علوم الشريعه بن لادن للطرفين كان يستمع و في النهاية اختار اختيارا سيغير من حياته سيغير مجرى من وبعد ت ف ك ي ر ه إلى ل ا أ د فلقد يقوده المتطرفين الذي يقوده أيمن الظواهري طريق اختار أيمن ل الرغم من أن هذا الفريق لم ل ى هذا من أن يكن ي شرعي ه علم وبعد ذلك ب ف ت ر ة ق ص ي ر ة تم اغتيال الشيخ الدكتور عبدالعزام في ظروف غ ا م ض ة واتهم في اغتياله أجهزة استخبارات عالمية استخبارات كانت كان هذا الرجل الذي كان محبوباً من تخشى شعبية م ب ح وكان ب العرب ب ا والأفغان ا ا ً من ل و س ت ي ي ن وكان فريق أ ي م ن الظواهر من بين الجهات التي حامت حولها الشكوك ب أ ن ه م هم من نفذوا ع م ل ي ة اغتيال الشيخ عبدالعزم ا ومع المجاهدون إخوتهم الثمانينات من القرن الماضي انتصر المجاهدون الأفغان بمساعدة عقد العرب انتهاء القرن انتصر الأفغان ولكن غ ي ر ه م من ا م الإمبراطورية ج ا السوفيتية ه د ي ن على و ف ت ك الاتحاد السوفيتي وراءها وبعدها ا ا ل د و رجع ه ج م العرب إلى بلدانهم ظنين أنهم سيستقبلون استقبال الفاتحين إلى سيستقبلون ل ظنين أنهم و كثيرا ن ك منهم ت ف ا ج أ أ ن السجون هي من كانت في استقبالهم في حين كانت كثير من المجتمعات ا ل ع ر ب ي ة تعامل معاملة هؤلاء المجاهدين معاملة المجانين وفي ب بالأبطال والعربية بأنهم وإرهابيين ع على د حد مجرد أن الأمريكية الأمريكية كانت السينما الأمريكية تصورهم بالأبطال صارت السينما مجانين صارت سواء تصورهم تصورهم أ ت ق إلى ا ك ث ر منهم وفي السجون عذب البعض أ ي ض ا ولكن كما أ ن السجون ا ل ع ر ب ي ة تحولت إ ل ى مراكز للتعذيب ت ح و ل ت م ع ه ا أيضا إلى مراكز ا ي إلى ل ز د ة اطلاق ل ل ف ك ر ا م ت ر ف وبعد إ ط سراحهم أ ح س الكثير منهم ب ا ل غ ر ب ة فعادوا إ ل ى أ ف غ ا ن س ت ا ن من جديد ي ش ت ر ك و ا هذه ا ل م ر ة في الحرب ا ل أ ه ل ي ة التي كانت د ا ئ ر ة بين أ م ر ا ء الحرب ا ل أ ف غ ا ن الذين اقتتلوا البعض مع بعضهم البعض طلبا للحكم وبعد تفاصيل ط و ي ل ة لا وقت لذكرها عاد أ س ا م ة بلاد ن ن إ ل ى أ ف غ ا ن س ت ا ن في حين اختفى الدكتور الظواهري ليظهر ف ج أ ة في أ ف غ ا ن س ت ا ن عام 1998 ا ح ف ظ و ا معي هذا التاريخ جيدا سنعود إ ل ي ه في ن ه ا ي ة ا ل ح ل ق ة إ ن شاء الله الظواهري التقى بلاد ن و ا س ت ط ا ع الظواهري اقنع بلاد ن بفتوى ع ج ي ب ة لم يسبقه اليها اي أ ح د من المسلمين عبر تاريخ ا ل إ س ل ا م كله الذي يزيد عن الف واربعمائه عام ملخص هذه الفتوى أ ن كل اليهود والمسيحيين أ و الصليبيين كما كان يسميهم يجوز قتلهم بغض النظر إ ن كانوا عسكريين أ و مدنيين طبعا ً ب ا لادن ل الشاب الذي كان مشبعاً بالحماس وحب الجهاد وحب ولكن أ ي ض ا لم يكن ذا علم شرعي يستند إ ل ي ه في تحديد أ س ل و ب القتال في ا ل إ س ل ا م اقتنع ب ر أ ي الظواهر فأعلن تفجيراتها في سفارتي في تأسيس بأول العالمية وبعد الإعلام القاعدة عاصمتي الإثنان الجبهة لقتال اليهود والصليبيين. وبعد ذلك الإعلام قليل قامت القاعدة بأول تفجيراتها الكبيرة. وذلك في أمريكا في نيروبي ودار السلام نيروبي كينيا وتنزانيا. قامت أمريكا ودار ا ل ع م ل ي ة راح ضحيتها عشرات ا ل أ ب ر ي ا ء الأفارقة من مسلمين وغير مسلمين بعضهم ك البعض ن ينتظر ا ح ص و ل على ل تأشيرات دراسية ا كان ينتظر الحصول على ت أ ش ي ر ا ت علاج في أ م ر ي ك ا وغيرهم المهم أن كثيرا منهم قتل. حتى جاء الشهر المهم منهم جاء قتل أن حتى س ب ب ت م ر أ ي ل ل ذلك ل و من عام ا 2001 في ش ه ر الطائرات قامت القاعدة باختطاف العديد من、الطائرات. وفجرتها في مصالح أ م ر ي ك ي ة قتل المئات من ا ل أ ب ر ي ا ء كثير منهم كان من النساء و ا ل أ ط ف ا ل والمدنيين ومنذ ذلك التاريخ قامت ا ل ق ا ع د ة ب ع د ة عمليات ت ف ج ي ر ي ة قتلت فيها المدنيين في بالي في أ ن د و ن ي س ي ا ومحطات ا ل أ ن ف ا ق في لندن وقطارات مدريد والمغرب والجزائر ومصر و ا ل س ع و د ي ة واليمن وباكستان وتركيا والعراق حتى أعلن ع القوات م 2012 عن أن ا ا ل خ ا ص ة ا ل أ م ر ي ك ي ة قتلت أ س ا م ة بن لادن بعد ذلك تزعم الدكتور أ ي م ن ا ل ظ و ا ه ر ي هذا التنظيم قبل أ ن يخرج من رحم تنظيم ا ل ق ا ع د ة ع د ة تنظيمات أ ك ث ر تطرفا كان من أ ب ر ز ه ا تنظيم داعش الذي قام بعمليات قتل وحرق وذبح م ر ي ع لم تميز بين مدني أ و طفل أ و ا م ر أ ة أ ونقارنها صحفي لم تميز ي لم ب مسلم وغير مسلم م ل وغير وبعد هذه ا د م ة ل ل ط و ي ة س ن د س ا ل آ بعض بطلنا بن مع المواقف التي مرت مع بطلنا حذيف بن اليمان لكي مرت حذيف ف م أ خ ل ق القتال في الإسلام ونقارنها الإسلام في بما تقوم به داعش و ا ل ق ا ع د ة واخترت د ر ا س ة هذا الصحابي بالذات ل أ ن المواقف التي مر بها هذا الصحبي تشبه إ ل ى حد بعيد المواقف التي نمر بها في هذا ا ل ز م ن ح ذ ي ف ة بن اليمان هو صحابي من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه بالكامل حذيفه بن حسل أ و حسيل بن جابر ا بن عمرو بن ربيع ة ا بن ج ر و ة ا بن الحارث ا بن مازن ا بن قطيع ا بن عبس أ ب و ح ذ ي ف ة كان أ ي ض ا صحابيا جليلا اسمه حسل أ و حسيل بن جابر رضي الله عنه و أ ر ض ا ه وسمي باليمن ل أ ن ه ل ج أ في ا ل ج ا ه ل ي ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة التي كانت تسمى يثرب و ح ا ل ف بني عبد ا ل أ ش ه ل و هو بطن من م ط و ن ا ل أ و س ا ل ذ ي ن سمو ا ب ا ل أ ن ص ا ر بعد ا ل إ س ل ا م فسماه قومه ا ل ي م ا ن ل أ ن ه ت ا ح ا ل ف مع ا ل أ ن ص ا ر ا ل ذ ي ن كانت أ ص و ل ه م ترجع إ ل ى اليمن و هجرو ا منها بعد ان ه ي ا ر ا ل س د م أ ر ب فسمي لذلك باليمن لتحالفه مع اليمانيه القصه م و ف موقفاً حذيفة فالعاجيب الأول الذي سندرسه الآن كان موقفاً مر به حذيفة قبل معركة بدر الكبرى مباشرةً فالعجيب في سندرسه مر معركة بدر به قبل حيات ح ا ب ي أ ن قاتل ا ل مع ر س وردت ل صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته. إلا غزواته جميع في غزوة ب د هل تعرفون لماذا؟ القصة تعرفون ر و في صحيح مسلم فقبل غ ز و ة بدر م ب ا ش ر ة خرج ح ذ ي ف ة مع ابيه حسين فقابله جيش كفار قريش ف أ ر ا د و ا أ س ر ه وقال له و ل أ ب ي ه انكم تريدون الانضمام إ ل ى محمد فقال لهم ح ذ ي ف ة واليمان انهما لا يريدان الذهاب إ ل ا ل ل م د ي ن ة ف أ خ ذ الكفار العهد من ح ذ ي ف ة و أ ب ي ه أ ن يذهبا ل ل م د ي ن ة فقط و أ ن ل ا يشتركا في القتال مع جيش الرسول وبعد ذلك أ ط ل ق الكفار سراحيهما فلما وصلا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يستعد لقتال الكفار قصى عليه ما حصل معهما فطلب منهما الرسول صلى الله عليه وسلم الوفاء بالعهد الذي كان مع الكفار و اي كفار الكفار الذين يريدون قتل الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم أ ر ا د أ ن يعلمنا أ ن الوفاء بالعهود شيء مقدس في ا ل إ س ل ا م حتى لو كانت تلك العهود مع غير المسلمين بل حتى لو كانت تلك العهود مع غير المسلمين الإسلام العهود غير غير الذين يحاربون كانت بل لو تلك حتى قارن هذه ا ل ق ص ة بما يقوم به المنتسبون لفكر ا ل ق ا ع د ة وداعش بقتل الامنين ي من مسلمين وغير مسلمين ا ل ذ يعيشون ن ي ضمن عهد اجتماعي يحدد التعامل بين جميع أ ف ر ا د المجتمع وانظر كيف يهاجمون ا ل أ ج ا ن ب الموجودين في البلدان ا ل إ س ل ا م ي ة بل قارن ما فعله الرسول و ا ا ل ص ح بما ة ب يقوم به هؤلاء في أ و ر و ب ا و أ م ر ي ك ا من تفجيرات و ع م ل ي ا ت قتل في تلك الدول التي تربوا فيها والتي يعيشون فيها ضمن عهد اجتماعي مع سكان تلك الدول الموقف غزوة الرسول وسلم العدو ويأتي فيها اجتماعي سكان الثاني كان الأحزاب اختار الله اليمام بالأخبار إلى المسلمين تلك صلى عليه لكي يتسلل إلى حذيفة في حذيفة في جيش عهد مع مع ضمن بن فقد و أ م ر الرسول صلى الله عليه وسلم ح ذ ي ف ة بالا يحدث حدثا أ ي بمجرد سماع ا ل أ خ ب ا ر والرجوع بها إ ل ى الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلا تسلل هذا الفدائي البطل إ ل ى جيش العدو ووصل إ ل ى قلب معسكر العدو وهناك وجد نفسه بجانب القائد ا ل أ ع ل ى لتحالف ق و ا ت الكفار في ذلك الوقت وهو أ ب و سفيان بن حرب حذيفه يكمل لنا ما حصل معه يروي حذيفه ي يقول حذيفه ة ف م م ت أن أخرج القوس وأضربه أ القوس يقول أنه أراد استغلال هذه استغلال اللحظة و ت ل أبي ك ن ح ذ ي ف ة تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم فقرر ا ا ل س ت من ا أوامر الرسول على الاستماع إلى مشاعره فترك أبا ع على إلى إلى فترك س ف ي ورجع الرسول بالأخبار إلى الرسول. من هذه ا ل ق ص ة نستمع ف ي د الآتي إ ل ى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على ي ه وسلم ل ع الرغم من أ ن عاطفته كانت تريد قتل أ ب ي سفيان قائد المشركين في ذلك الوقت وسبحان الله تحول أبو بسنوات سفيان بعد الله ذلك بسنوات قليلة إلى الصحابة صحبي ح في من قادة ر وقارن ب وبعد الروم إسلامه د م ل الجليل ص ح ب أبو ي سفيان ض ي الله ع ه وأرضاه عينيه والمسلمين لو أعمى أن الاثنتين دفاعا عن الإسلام عن ليصبح、أعمى. تخيل ح ذلك ي ف هدفه فقط ة كان ا ق قارن ت الاستماع ل وليس إلى الرسول ل أوامر ذ بما تقوم به ا ل ق ا ع د ة وداعش من قتل الموقف ن ا س و ح ر ق ه ر الثالث ف ر ا الاستماع ت وعدم إلى أ ي فقد ي عدم اراد اثنا عشر مجرما من المنافقين الذين كانوا ينتسبون ل ل إ س ل ا م بالكذب وهم في ح ق ي ق ة ا ل أ م ر غير مسلمين أ ر ا د هؤلاء المجرمون قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ب ع م ل ي ة اغتيال س ر ي ة إ ل ا أ ن الله س ب ح اوحى ن ه ت ع ا ل ى أ و لنبيه بهذه ا ل ع م ل ي ة ا ل خ ط ي ر ة فتحرك الرسول مبتعدا عنهم واصطحب معه حذيفه بن اليمان وعمار بن ياسر فلاحقه المجرمون فرجع لهم ح ذ ي ف ة فلما ر أ ى المنافقون ح ذ ي ف ة ظنوا أ ن أ م ر ه م قد انكشف فهربوا واختلطوا بين الناس فأقبل حذيفة فسأل حذيفة عرف فأجاب حذيفة يعرفهم فسأله يعرف فأجاب حذيفة يعرف فأخبر حذيفة أدرك الأشخاص بأنه الأشخاص بأنه قد الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل الرسول حذيفة إن كان قد هؤلاء الأشخاص. فأجاب حذيفة بأنه لم يعرفهم لظلمة الليل الرسول هؤلاء لا الرسول حتى ماذا يريد وعمار كان كان كان منه إن إن ب خ ط ة الاغتيال التي كانت تستهدف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أ خ ب ر ه م ا ب أ س م ا ء أ و ل ئ ك المنافقين واحدا واحدا وطلب منهما أ ن يكتما السر فقال له ح ذ ي ف ة يا رسول الله أ ف ل ا ت أ م ر بقتلهم م تعلمون ماذا وسلم؟ هل الله عليه الله عليه قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لقد رفض الرسول صلى ل و رفض س ق ت لسبب المنافقين الذين يريدون قتله. لماذا؟ قتله ل يريدون أ ه م ه ذ ا السبب هو س م ع ة ا ل إ س ل ا م فلقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ماذا يعنيه ا ل إ ع ل ا م لذلك قال الرسول ل ح ذ ي ف ة أ ك ر ه أ ن يتحدث الناس أ ن محمدا يقتل أ ص ح ا ب ه الرسول وضع س م ع ة ا ل إ س ل ا م قبل كل شيء فلقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى أ ن يظن غير المسلمين أ ن ا ل إ س ل ا م دين قتل لذلك لم يقتل هؤلاء الاثني عشر الذين كانوا بالفعل يستحقون القتل ولكن س م ع ة ا ل إ س ل ا م أ ه م من ذلك سورة الإسلام أ هذا م من كل شيء ه ما أ ر ا د رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يعلمنا إ ي ا ه قارن ذلك في عمليات الذبح والحرق والتفجيرات التي تقوم بها داعش ما ر أ ي ك م ب ص و ر ة ا ل إ س ل ا م التي ينقلها هؤلاء اللافت القصة أنه وبالرغم من أن الرسول وحذيفة كانا يعلمان بأسماء المنافقين المجرمين إلا أنهما تركا المنافقين يعيشون بين المسلمين في وحذيفة في يعيشون بين حين؟ هذه أنه أن من تقتل ا ل ق ا ع د ة و د ا ا ع ش ل م س لم يقتل ن أنهم ن بحجة م ا ف ي ن و ح ى و ف ر ض ن المنافقين أن جميع ا س ل م ي م ن طبعا ب ا س ت ث ن ا ء ا ل ق ا ع د ة وداعش حسب م ا يعتقدون ا ل ر س و ل ل م ي ق ت ل ل ا م ن ا ف في ق ي ن ح ي ن تقتل ا ل ق ا ع د ة ا ل م س ل منافقين ي بتهمة ل ن ا و أ ح ا ا الرد وكفرت ا ل فأصبح أي أحد ي ن ق د ه ؤ ل ا ء كافرا أو مرتداً. وكفرت مرتدا ا أو ل ق ا ع د ة وداعش كل علماء الأمة المعتبرين الذين ع م أ ج ولكن ا ع ى أن من ما تقوم به القاعدة ليس من الإسلام القاعدة و به ليس ل في شيء ولكن ولكن لماذا تصر ا ل ق ا ع د ة و داعش على تشويه ص و ر ة ا ل إ س ل ا م بشكل واضح في جميع عملياتها حان الوقت لكي نكشف سر الجاسوس الروسي الذي تحدثنا عنه في ب د ا ي ة ا ل ح ل ق ة ف بعد تلك ا ل د ع و ة التي تناول فيها الكسندر ليتفينينكو كوبا من الشاي مع عملي الكي جي بي السابقين رجع ليتفينينكو الى بيته ل ي ت ف ا ج أ بتدهور حالته الصحيه ي ت م نقله إ ل ى المستشفى وهناك اكتشف ا ل أ ط ب ا ء ا ل إ ن ج ل ي ز أ ن ليتفينينكو يعاني من ارتفاع عال من انبعاثات ن و و ي ة انتشرت في جميع أ ن ح ا ء جسده وبعد تحقيقات من سكوتلاند يارد وجهاز المخابرات ا ل ب ر ي ط ا ن ي ة MI6 و ا ل ش ر ط ة ا ل أ ل م ا ن ي ة في هامبورغ التي أ ق ا م بها العميلان السابقان في الكجيبيه تبين أ ن هذين العميلين قام ا ب ز ر ع عنصر البلوتونيوم 210 و ه و عنصر م ش ع وسام ز ر ع ا ه في جسم ل ي ت ف ي ن ي ن ك و من خلال كوب الشاي الذي تناوله معهما قبل أ ن ي س ت ق ل أ و ل ط ا ئ ر ة م ت و ج ه ة إ ل ى موسكو و ي ت ر ك لندن قبل أ ن تظهر أ ع ر ا ض البلوتونيوم ا ل م ش ع ة على جسم ليتفينينكو الذي ب د أ بالاضمحلال وبعد أ ي ا م ق ل ي ل ة فقد ليتفينينكو مظاهر ا ل ح ي ا ة و أ ص ب ح جسده ع ب ا ر ة عن هيكل عظمي لا يظهر فيه سوى عينيه اللامعتين حتى جاءت تلك ا ل ل ي ل ة التي أ ح س فيها بقرب س ا ع ة الموت ف ط ل ب ل ي ت ف ن ي ن ك و من الاطباء أ ن يسمحوا ل أ ب ي ه بمقابلته وعندما جاء أ ب و ه أ ب ل غ ه أ ل ا ك س ا ن د ر ل ي ت ف ن ي ن ك و بوصيته أ ب ي إ ن ن ي قد أ س ل م ت منذ زمن وبعد ك ت ت تدفنني م إسلامي م ا أرجو أن تدفنني في ق ر المسلمين. و ب ذلك بيومين انتقل إ ل ى ر ح م ة الله تعالى البطل الروسي المسلم الضابط السابق في جهاز الاستخبارات ا ل ر و س ي و اف ل السابق ض ا ب ط ي ج ه اس ز ا ا ل ت خ بي ا ا ا ر ت ل س و ف ت ي اللفتنانت ي ك و ل ي ن ي ل أ ل ك س ا ن د ر ل ي ت ف ن ي ن ك و وتم دفنه في لندن كما أ و ص ى في م ق ب ر ة للمسلمين بعد أ ن فضح المخابرات ا ل ر و س ي ة ب أ ن ه ا هي من تقوم بعمليات إ ر ه ا ب ي ة في موسكو ل إ ل ص ا ق ه ا بالثوار المسلمين الشيشان وبعد أ ن كشف عن اسم أ خ ط ر جاسوس روسي على ا ل إ ط ل ا ق الذي كان جاسوسا عربيا ا ل أ م ر الذي دفع رئيس روسيا شخصيا فلاديمير بوتين للإشراف على قتل أليكساندر ل ف ت ي ي ك ن وما شخصياً وقد خرج هذا ا وقد ل ج ر م موت بعد أ ل ي ك س ن تزال ف ي ي ليعلن بكل وقاحة أن ليتفينينكو ن ن ك بكل و وقاحة كان حادثاً درامياً موت روسيا حتى هذه ا ل ل ح ظ ة ترفض تسليم المتهمين الاثنين قام ب ل عدة أ ي فلاديمير ق ط من إذاعة هذه ا ح ل ق ق ة م ف ل ا بوتين بتكريم ق ت ل ة البطل الروسي المسلم الكسندر ليتفينينكو ولكن من هو ذلك الجاسوس الروسي الذي كشف عن اسمه الضابط أ ل ك س ن د ر ليتفينينكو ا ل م ف ا ج أ ة الكبرى أ ي م ن الظواهر ي زعيم تنظيم ا ل ق ا ع د ة هو الجاسوس الروسي الذي كشف الضابط أ ل ك س ن د ر ليتفينينكو عن اسمه فقد صرح ليتفينينكو أ ن الظواهر ي كان جاسوسا روسيا منذ زمن طويل و أ ن الظواهر ي تم تدريبه في صحراء داغستان ل م د ة سته اشهر قبل أ ن يتم زرعه في م ن ط ق ة في أ ف غ ا ن س ت ا ن لم يدخلها الظواهر ي من قبل ع الهدف م تتذكرون ذ ا التاريخ؟ إنه تاريخ نفس السنة التي ظهر فيها الظواهر فجأة في أفغانستان ليقابل ظهر في إنه نفس فجأة ب ن ويقنعه ب ت قتل و بجواز ا الفاسدة ل غير من س ل م ي في الهدف كل العالم أنحاء من طبعا ذلك كان تشويه ص و ر ة ا ل إ س ل ا م في العالم ب أ س ر ه بعمليات الإسلام التفجير التي تشويه صورة、الإسلام. إ ن ه ا نفس ا ل ط ر ي ق ة ا ل ر و س ي ة ا ل ق ذ ر ة التي تبعت ه المخابرات ا ا ل ر و س ي ة في الشيشان لتشويه ص و ر ة الثوار الذين يطالبون ب ا ل ح ر ي ة والعدل ل ل ت أ ك د من مدى ص ح ة هذه ا ل م ع ل و م ة ا ل خ ط ي ر ة ف ت ش ت ل أ س ا ب ي ع ط و ي ل ة في جميع المصادر التي تروي هذه ا ل ق ص ة و ربما كان هذا سببا من ت أ خ ر عرض هذه ا ل ح ل ق ة بالذات لاجدم ان ه ي ئ ة ا ل إ ذ ا ع ة ا ل ب ر ي ط ا ن ي ة بي بي سي أ ك د ت على تصريحات ليتفينينكو بعمل الظواهر كجاسوس روسي في مقالين ا ل أ و ل ب ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة والثاني بالعربيه ة ذ ا التقرير الظواهر روسيا البلاد أضافت البي وفقا لمقال الظواهر السلطات لمدة ستة أشهر لأنه دخل تم ستة كتبه يورد أشهر بصورة غير شرعية في بي سي وفقا لمقال كتبه أن السلطات الروسية أن أن سجنه فشلت في التعرف على ل ا ن ص ولهذا ص ا ع ر ب ي في ة ج ا الكمبيوتر الخاص بالظواهر ز ل و ه السبب لم تكتشف هويته ه عليه بالإعدام في بلده بتهمة الإرهاب وقام بالاشتراك في حرب أفغانستان. أن تقوم روسيا باعتقاله طبعاً بإطلاق المخابرات بسجن عربي بالإعدام بالاشتراك حرب حرب الروسية وقام أفغانستان روسيا الشيشان الأولى أن أن تقوم تقوم وقت تقوم محكوم ثم رجل ر في في في ح ص بعد ستة أشهر. بسبب ع د ت ة أشهر س ب ماذا بسبب أ ن المخابرات ا ل ر و س ي ة لم تستطع التعرف على النصوص ا ل ع ر ب ي ة في جهاز الكمبيوتر الخاص بالظواهر طبعا المخابرات للانتباه البي القصة لا يستطيع أي عقل تصديقها خاصة للذين تعاملوا مع الروس ناهيك هؤلاء الروس ينتمون إلى الشرطة هذه عقل للذين إلى الروسية يستطيع أي يكون ينتمون سي أن أو أنها ولكن أنه مع رواية ذكرت اللافت في سجنة لستة أشهر وهي نفس ا ل ف ت ر ة التي قال ليتفينينكو أ ن الظواهر تم تدريبه بها وبعد بحث طويل وجدت أ ن هذه ا ل ق ص ة ببعض التغييرات وردت بالفعل عن الظواهر ي الذي أكد خبر اعتقاله في روسيا وذلك في أحد المواقع الموالية فالظواهري اعتقاله المواقع للقاعدة قائد تنظيم القاعدة ما هو إلا جاسوس وذلك أكد أحد خبر تنظيم هو روسي إذن نظمته المخابرات ا ل ر و س ي ة لتشويه ص و ر ة ا ل إ س ل ا م وقد تعمدت عدم ذكر هذه ا ل ح ق ي ق ة في ب د ا ي ة ا ل ح ل ق ة لسبب مهم جدا هو أ ن ن ا في هذا البرنامج لا يهمنا د ر ا س ة ا ل أ ش خ ا ص بقدر ما يهمنا د ر ا س ة المنهج فكان أن أذكر باستطاعتي البداية الظواهر أن منذ أن جسوس روسي مجرد ولكني أ ر د ت ما هو أ ه م وهو د ر ا س ة المنهاج الذي أ ت ى به الظواهر بدون أ ي ت أ ث ي ر عاطفي على ا ل م س ت م ع مستعينا على ذلك ب د ر ا س ة منهاج ا ل إ س ل ا م الحقيقي م ب ا ش ر ة من س ي ر ة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومقارنته بما تقوم به ا ل ق ا ع د ة وداعش وغيرها من الحركات التي تشوه ص و ر ة ا ل إ س ل ا م عن قصد و اما ض ح أ م ع ر ف ة أ ن الظواهر جاسوس ربما يفسر لنا بعض ا ل أ ل غ ا ز التي حيرت الكثيرين مثلا لماذا قتل او اعتقل اغلب ق ا د ة ا ل ق ا ع د ة وبقي الظواهر ولماذا لا تدخل ا ل ق ا ع د ة في مكان به ث و ر ة من الثورات إ ل ا وتفسد على الثوار ثورتهم وهذا ما يفسر لنا حرص هؤلاء الجواسيس على إ ص د استمعوا ر صورة فيديوهات الهدف عالية بتقنيات هوليون تشويه الجودة تملكها كله لا إلا كان ا ذلك ل إن من إ ل العالم ا ا م في بأسره س ا ل آ ن إ ل ى حديث عجيب نقله لنا بطلنا حذيفه بن اليمان رضي الله عنه و ارضاه ل ل عليه وسلم عن الخير ه عن بينما حذيف كان ا ب ك ذ ئ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 ف ا ع ت ز ل تلك ا ل ف ر ق ك ل ه الاولى و و أن تعض بأصل تعض حتى شجرة يدركك ل م ت وأنت ع ذلك اعلموا ل ل الأولى إلى ر س ا ة ا ا م ة ن ا س ع ل أ ن معظم الشباب في داعش و ا ل ق ا ع د ة وغيرها من التنظيمات إ ن م ا هم شباب طيبون بل هم ا ل ض ح ي ة ا ل أ و ل ى ل أ خ ط ا ء م ج ت م ع ي ة اشتركنا فيها جميعا هؤلاء الشباب يعتقدون أ ن ه م يدافعون عن ا ل إ س ل ا م والمسلمين ولا علم لهم بمخطط قادتهم الجواسيس فلا تعاملوهم ب ق س و ة وناقشوهم ب س ي ر ة الرسول صلى الله عليه و س ل م و ا س أ ل و ه م دائما عن كل أ م ر يريدون فعله هل قام الرسول بفعل ذلك أ م ا الاعتقالات والتعذيب والاضطهاد ل ن ينفع مع هؤلاء جادلوهم ب ا ل ح س ن والعلم ا ل ر س ا ل ة الثانيه ة القاعدة إلى أتباع القاعدة وداعش و غ ي ر ا م ن ا ل ح ر ك ا التي ت ت ن ت ه ج نفس المنهج. اعلموا ان ل م ه هدفهم ا اعلموا قادتكم ج جواسيس أن ت شاء و صورة ي ه ل ل لهم بتلك الجريمة إ إن س ا باشتراككم مشاركون ا م وأنتم معهم ونحن ش الله لن نترككم لتغرقوا س ف ي ن ة ا ل إ س ل ا م بسبب طيب نيتكم فعلى الرغم من تسليم ي أ ن ا شخصيا ب أ ن أ س ا م ة بن لادن كان يحب الخير للمسلمين و ا ل إ س ل ا م وضحى بماله وربما روحه أ ي ض ا في س ب ي ل ذلك ل إ ا أ ن ذلك لا يمنع ب أ ن ابن لادن يتحمل أ م ا م الله يوم ا ل ق ي ا م ة شلالات من دماء ا ل أ ب ر ي ا ء من المسلمين وغير المسلمين باختياره عدم الاستماع للعلماء المعتبرين واتباعه للجاسوس الروسي فقد صنع بن لادن بطيب نيه وحشا مخيفا مثل وحش ا ل ه ي د ر ا أ ح د الوحوش ا ل أ س ط و ر ي ي ن لدى ا ل إ غ ر ي ق القدماء هذا الوحش اسمه تنظيم ا ل ق ا ع د ة خرج منه وحوش تفوقه ف ض ا ع ة و ب ش ا ع ة من أ م ث ا ل داعش وغيرها و ح ر م ة الدماء ا ل ب ر ي ئ ة في ا ل إ س ل ا م من أ ع ظ م الحرمات لا يزال المؤمن في ف س ح ة من دينه ما لم يصب دما حراما ا ل ر س ا ل ة ا ل ث ا ل ث ة في هذه ا ل ح ل ق ة وهي ا ل ر س ا ل ة ا ل أ ه م إ ل ى عظماء المستقبل إ ل ى الجمهور ا ل أ و ل لهذا البرنامج إ ل ى ا ل أ ب ط ا ل الصغار والشباب اعلموا ان هذا البرنامج لم يخرج إ ل ا من أ ج ل ك م أ ن ت م ف أ ن ت م من ستغيرون الواقع والمستقبل إن شاء ا ل ل هذه ه ا ل ح ل ق ة بالذات م ه م ة لكم لكي تعرفوا كيف تختارون الطريق الصحيح هذا البرنامج لا يفرض على أ ي أ ح د منكم اختيار شيء و إ ن م ا نقوم فقط باستعراض ل تاريخ ي أ م ت ك م الحقيقي لكي يستطيع بطل مثل الطفل الجميل الذي أ س م ه أ ب و ا ه جهاد و ب ع ث بصورته إ ل ي ه أ ن يجد طريقه منذ ا ل ب د ا ي ة بدلا من ن يكون مثل جهاد الكبير وجيله الذي تاه ي م ن ة و ي س ر ى وكم سعدت عندما وصلتني هذه ا ل ص و ر ة لهذه ا ل ب ط ل ة ا ل ص غ ي ر ة وهي تحمل كتاب م ئ ة من عظماء امه ا ل إ س ل ا م غيروا مجرى التاريخ هذه ا ل ب ط ل ة كتبت عند اسم ابي بكر الصديق رضي الله عنه و أ ر ض ا ه الذي ورد في ب د ا ي ة الكتاب كتبت أ ن ه ا تحب أ ب ا بكر وهذا بالضبط ما كنت أ ه د ف إ ل ي ه من خلال كتابتي لهذا الكتاب ومن خلال إ ن ت ا ج هذا البرنامج نريد من أ ط ف ا ل ن ا أن أبي وأرضاه ينتهجوا نهج عنه الصديق رضي الله عنه وأرضاه خليفة الله ا بكر ل من س ل م ي البطل البغدادي وليس نهج أبي بكر نهج خلال ي ف ة د ع ش ا م م ج ر الذي ي ن ت هذا ج الغدر والقتل والحرق والتدمير من خلال من ه البرنامج نريد أ ن نصنع جيلا كاملا من ا ل أ ب ط ا ل الذين ينتهجون نهج الإسلام الحقيقي نهج رسول الله صلى الله الصحابة رسول صلى عليه وسلم ينتهجون نهج نهج نهج نهج أ ب ي بكر الصديق الذي لخص أ خ ل ا ق الحرب في ا ل إ س ل ا م في كلمات م و ج ز ة أ و ص ى بها ق ا د ة الجيوش ا ل إ س ل ا م ي ة قبل تحركها لا تخونوا ولا, تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا أ و شيخا كبيرا ولا ا م ر أ ة ولا تعقروا نحلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا ش ج ر ة م ث م ر ة ولا تذبحوا شاه ولا بقر ة ولا بعيرا الا ل م أ ك ل ه وسوف تمرون ب أ ق و ا م قد فرغوا أ ن ف س ه م في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أ ن ف س ه م ل ا قارن هذا النهج بنهج ا ل ق ا ع د ة وداعش ولكن هناك أ م ر غريب في أ م ر ا ل ق ا ع د ة وداعش فلماذا ضربت ا ل ق ا ع د ة في جميع أ ن ح ا ء العالم باستثناء إ ي ر ا ن ولماذا احتضنت إ ي ر ا ن كثيرا من ق ا د ة تنظيم ا ل ق ا ع د ة وداعش واستضافت أ س ر ه م ولماذا يعتبر ا ل إ ع ل ا م ي و ن الذين يؤيدون ا ل ق ا ع د ة وداعش هم نفس الإعلاميين نفس الذين يؤيدون إيران بل ويظهرون في وسائل إ ع ل ا م ه ا بشكل مثير ل ل ر ي ب ة وما ن يختفي البغدادي؟ ل و ذ ا الزرقاوي قتل أبو مصعب الزرقاوي وأبو مصعب حكايه م ل م ومعظم أمراء ه ا ج ر ظ ت ن م منذ عام الدولة في العراق؟ البغدادي وحتى في في حين بقي البغدادي منذ عام 2010 ذ ه ا ل ل ل ح ظ ة و م ا ا ذ ت ن ش ر إيران الفتنة في الفتنة ج م ي ع أ ن ح الايراني ء ا ع ل ل ل م م ا ا إ س وما م حكاية ا ل ش و ع ل إ ي ر ا الصفوي الجديد الذي يرمي إ ل ى تدمير العالم ا ل إ س ل ا م ي وما ت ش و ي ه صورة ا ا ل ل إ س عند غير ل ل م م وما س ي ن ح ك ا ي ة الصفويين كيف نشاوا وكيف تحالفوا مع الصليبيين البرتغاليين لتدمير م ك ة و ا ل م د ي ن ة وكيف خطط هؤلاء السفله لنبش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هو البطل ا ل إ س ل ا م ي العظيم الذي أ ن ق ذ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا المخطط الصفو صليبي كونوا معنا في ا ل ح ل ق ة ا ل ق ا د م ة لنتابع معا ق ص ة عملاق تركي عظيم خرج من ه ض ب ة ا ل أ ن ا ض و ل ليزلزل ا ل أ ر ض من تحت أ ق د ا م ا ل ص ف و ي كونوا ي الموعد السلام عليكم ورحمة عليكم وبركاته الله سأتشرف باشتراككم بقناتنا ا على ل ي وساتشرف ت تصلكم وصلت ي لكي و أولا بأول ب البرنامج حلقة القناة ل هذا ا أ ب بفضل و ع ل ل بفضلكم إلى ألف ه ثم أكثر من م ش ر وأكثر ك من ملايين م ا ه د ة و س أ ت ش أ ك ث ر ب ق ر ا ء ة تعليقاتكم واستفساراتكم عبر صفحه البرنامج ا ل و ح ي د ة على الفيسبوك اسم الصفحة عظماء الإسلام غيروا التاريخ وحساب الخاص على موقع تويتر جهاد الترباني من أمة مجرى موقع على تويتر وعلى ح س ارسال ب ي الجديد أيضا على موقعي ن س ت ا أيضا م يمكنكم إ ر مشاركتكم ا ل م ك ت و ب ة ومشاركات الصور والملفات ا ل م ر ئ ي ة و ا ل ص و ت ي ة على أ ي من الحسابات التي ذكرتها لكي نختار منها ما نعرضه في الحلقات القادمة أما الآن فشاهدوا معي هذه الصور والتعليقات بصحبة المنشد الكبير الدكتور محمد الحسيان وكلمات الشعر الرائع طلال الخضر أمتي كنتي ولازلتي إلى منتهى الأيام كنتي في معي أمتي نختر منها نعرضه خير ما أما محمد منتهى الأممي فشاهدوا هذه بصحبة أ خ ر ج ت للناس سقيا ر ح م ة وشموسا اشرقت في ا ل ب ل م لا تنسونا من ص ل ح الدعاء السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته وشموسا اشرقت في الظلم امتي كنت ونازلتينا م ن د ى الايام خير الامم لجاءت للناس سفنيا رحمه مشووسا وشووسا أشرطت في ن اصطفانا ل ل ه من بين ا ل و ر ا ء و ك ف الفخر ب أ ن ن ا ننتمي مركب النصر مضال مجده كن عليه عند رفع العالم ي ن خفانا ل ل ه من بين الورى وكفى الفخر باننا ننتمي مركب النصر سرا ل مجده كن عليه عند رب العالمين شيخا ً كبيرا ولا م ر ا ه ولا تعقروا محلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا ش ج ر ة مثمره ولا تذبحوا ش ا ف ولا بقره ولا ب ع ي ر إ ل ا لما ينام وسوف تمرون ب أ ق و ا م قد تمرروا الوسوسه م ا ل ص و ا ب أنا امتي قومي وكوني ش ع ل ة ق ب ل ة ا ل أ ر ب وقصد العاجم واستمري أ م ة و ا ح د ة وبحبل ل ه هيا ت ا ص م ي استمري امه واحده وبحبل الله هيا تعصمين و ص ل ى الفخر ل ل ه ع ي باننا ننتمي مركب النصر مضال مجده كن عليه عند رفع العالم ي ن ا ل ص ف ا ن ا الله من لي كن عليه عند رفع العالم كن عليه عند رفع العالم <تصفيق> قلت فهل بعد ذلك الخير شر قال نعم دعاه على ن ع قلت يا رسول الله س ف لنا قال هم جدا ي ت ك ل م ن ا في ا ل س ن ة قلت ف م ا ت ه ط و ن ي شرعا ل تنزل ج م ا ع ة المسلمين قلت قلت ق ص د لكن لم يقل لك ج م ا ع ة ولا إ م ا م قال وسعت سري غيره واحده ولو اتعطى باصدق شجره ح ت وبحمد الله انت على تعصم